لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم 117. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 118. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤذوا